أختان. انت مشغولة بايه شغلة نفسك بايه ايه اكتر حاجة شغلاك عشان تعرفي انت مين هو انت الملتزمة بالحجاب الشرعي وباداء بعض الفرائض وبعض الامور اللي جميع الاخوات بتقوم عليها بتمسكي مصحف ولا بتقولي اذكارك ولا بتعملي كذا هو انت ملتزمة بكده ابحثي نقبي علي جواكي أنت تريد الدار الآخرة تريد رضا ربنا أحب شيء إليك أنه ربك يبقى راضي عنك وأنك تتقرب إليه وتدفع فيها الغالي والثمين والأهم حاجة الناس واللي حواليك ومنظرك وكلامك وأسلوبك وبريستيجك وي وي وي وي أنت مين السؤال الثالث